يشتاق حسان كثيرا إ ل ى ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم و إ ل ى مرافقته في ا ل ج ن ة ويتذكر حديث ر ب ي ع ة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ر ب ي ع ة ما بدا لك فقال أ س أ ل ك يا رسول الله مرافقتك في ا ل ج ن ة فقال إ ذ ن اعني على نفسك ب ك ث ر ة السجود لذلك حسان لا يمل من السجود لله سبحانه وتعالى ج ل س حسان يوما بعد أ ن صلى ما كتب له من الليل جلس يتخيل نفسه وهو يجري على الصراط وهو مسرور بتثبيت الله سبحانه وتعالى له ها هو يشم من بعيد ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة ا ل ع ب ق ة إ ن ه يسرع أ ك ث ر و أ ك ث ر هو لا يعلم كيف تمكن من الركض بهذه ا ل س ر ع ة ا ل ك ب ي ر ة مع أ ن الصراط أ ح د من السيف و أ د ق من الشعر لا شك أ ن ه ا طاعته لله سبحانه وتعالى واتباعه ل س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم ها هو من بعيد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما اشتاق إ ل ى رؤياه يا حروف المجد قول ي كيف شوقي للرسول افتديه بكل مالي بالنفيس وبالجليل كان ي م ل أ ن ا ضياء بهدى الوحي الصقيل في ظلام الجهل كنا في ضياع وذهول يزدرينا كل جيش و ن ط أ ط ئ كالذلول نتعادى في حمانا فغدونا في سفول ثم أ ش ر ق ت الروابي بتباشير الخليل غرد الطير وغنا يا غصون الشعرميل أ ك ر م الله ا ل ب ر ي ة وحبانا بالرسول فعرفنا الحق صدقا وسمونا ب ا ل أ ص و ل وانطلقنا في جهاد وعلى متن الخيول ننشر الخير وندعو يا جموع الناس قول لا إ ل ه سوى إ ل ه ي منشئ الخلق الجميل ثم ودعنا فمالت شمسنا نحو ا ل أ ف و ل رحل المختار عنا يا دموع العين سيل ب د أ حسان يجري ب س ر ع ة أ ك ب ر و ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحوض ثم رفع صوته يا رسول الله يا رسول الله أ ن ا حسان يا رسول الله ها أ ن ا قد جئت على الموعد جئتك وفي قلبي شوق كبير لرؤيتك لقد قلت لنا أ ن ا فرطكم على الحوض يعني ستسبقنا إ ل ى الحوض وها أ ن ا قد أ د ر ك ت ك جئتك بعد أ ن هجرت كل حرام وابتعدت عن كل م ع ص ي ة ويرحب به النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ل ا بك يا حسان وتستقبله ا ل م ل ا ئ ك ة الكرام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ل ا ب إ خ و ا ن ي ويشرب حسان من يد الرسول صلى الله عليه وسلم ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا ي ض م أ بعدها أ ب د ا وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا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 فادخلوها د خ ل يا ن ي الله يا الله ما أ ح ل ى ا ل ج ن ة وما الذ الفوز بها الحور العين من حول حسان ينظرن اليه نظرات العاشقات المنتظرات على الموعد أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة في كل مكان قصور ا ل ج ن ة من ذهب و ف ض ة ولؤلؤ ومرجان وخيام أ ه ل ا ل ج ن ة من الياقوت الخالص وتربتها من المسك والزعفران حسان لا يسمع في ا ل ج ن ة إ ل ا ضحك وسرور و س ع ا د ة وحبور ورضا ى من ل من ل الغفور ك ا بدأ ح س يتأمل هذه الملك ص و و ر سرح ة التي فيها خياله ت ي س ع ذ ل الغفور ن م الجميل العذب الجذار الآن بشعور ويحس كأنه ي يا خسارة المفرطين الجنة قال خسارة ثم ي ا ا حزن ل م ق ص ي ن حسان لنفسه ثم قال ماذا لو طلبت من ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن أ ز و ر قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ج ن ة إ ن ي أ ح ب ه صلى الله عليه وسلم ت أ خ ذ ه ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى هناك وعلى باب القصر ي س ت أ ذ ن فيفتح له الباب فتهب ا ل أ ط ي ا ب ا ل ج م ي ل ة والروائح ا ل ز ك ي ة و ا ل أ ن س ا م ا ل ر ط ي ب ة يا الله ما أ ج م ل قصرك يا رسول الله ويدخل حسان إ ل ى القصر و إ ذ ا في وسطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره مرحبا أ ه ل ا بك يا حسان تتلعثم الكلمات وتسقط العبرات ويفرح حسان ماذا أقول لك ي اقول رسول الله ماذا أ لك يا رسول الله والله إ ن ي أ ح ب ك ويحتضن حسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له محمد صلى الله عليه وسلم أ ر أ ي ت يا حسان أ ر أ ي ت كيف صدق الله وعده و أ د خ ل ك ا ل ج ن ة أ ر أ ي ت عندما صبرت على قيام الليل كانت ا ل ن ت ي ج ة أ ن ك جئت إ ل ي في ا ل ج ن ة أ ر أ ي ت عندما صبرت على ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت ا ل ن ت ي ج ة أ ن ك جئت إ ل ي في ا ل ج ن ة أ ر أ ي ت عندما أ غ م ض ت عينيك عن الحرام كانت ا ل ن ت ي ج ة أ ن ك جئت إ ل ي في ا ل ج ن ة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 ماذا لو أ ن ك نافقت أ و ر أ ي ت ماذا لو أ ن ك سرقت أ و زنيت ماذا وماذا يا حسان ربما كنت لن تقابلني في ا ل ج ن ة لكنه عفو الله يا حسان وتوفيقه سبحانه وتعالى إ ن كنت قد عانيت يا حسان فقد عانيت أ ن ا أ ك ث ر منك إ ن كنت قد أ و ذ ي ت وتعبت فقد أ و ذ ي ت أ ن ا وتعبت أ ك ث ر منك أ ن ت لم تكن معي يا حسان حين ح ص ر ن ا في شعب م ك ة أ ن ت لم تكن معي حين حوصرنا بلا طعام ولا شراب و أ ن ا ثابت على دين الله سبحانه وتعالى مات عمي أ ب و طالب و أ ن ا صابر محتسب ولا زلت محاصر وماتت زوجتي خ د ي ج ة و أ ن ا صابر محتسب لقد ت آ م ر و ا على قتلي يا حسان آ ه لو كنت معنا في ا ل ه ج ر ة شمس وعراء وسيوف تطاردنا في البيداء ولكن الله معنا صعدت الطائف ة فطردوني وشجوا ر أ س ي و أ د م و ا قدمي وزيد بن ح ا ر ث ة يدافع عني وينزل علي جبريل ويقول إ ن شئت أ ن يطبق عليهم ملك الجبال ا ل أ خ ش ب ي ن إ ن شئت أ ن يطبق على أ ه ل الطائف هذه الجبال ويحطمها فوقهم لكن قلبي أ ك ب ر من هذا يا حسان إ ن ه ا ل إ س ل ا م يا حسان ا ل إ س ل ا م الذي وصل إ ل ي ك فجئت أ ن ت به إ ل ي قلت لجبريل لا لا لعل الله يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يعبد الله لا يشرك به شيئا آ ذ ا ن المنافقون في عرضي يا حسان فهل كنت ستصبر لو أ ذ ي ت مثلي اتهموا ز و ج ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل ب ر ي ئ ة وصبرت حتى ب ر أ ه ا الله آ ذ ا ن ا ل أ ع ر ا ب فكم قسوا علي ل أ ع ط ي ه م المال ف أ ع ط ي عطاء من لا يخشى الفقر فيعودوا مسلمين مؤمنين آ ذ ا ن ج ا ر اليهودي يا حسان م ا رددت عليه ا ل أ ذ ى بل كنت أ ح س ن إ ل ي ه وحضرت يوم و ف ا ة ولده فقلت قل لا إ ل ه إ ل ا الله فنظر الولد ل أ ب ي ه فقال اليهودي أ ط ع أ ب ا القاسم فتشهد الغلام فحمدت الله أ ن أ ن ق ذ ه بسببي من النار شابت لحيتي في ا ل إ س ل ا م و أ ن ا بين أ ص ح ا ب ي أ ع ل م و أ ر ش د و أ ج ا ه د و أ د ا ف ع حتى لقيت الله غضب ا ل أ ن ص ا ر مني يوما بعد أ ن وزعت على بعض القرشيين غنائم حنين فقالوا يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسيوفنا لا تزال تقطر من دمائهم ولا يعطينا شيئا فجمعت ا ل أ ن ص ا ر قلت يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ت ر ض و ن أ ن يعود الناس بالشاه والبعير وتعودون برسول الله إ ل ى رحالكم أ ت ر ض و ن أ ن يعود الناس بالشاه والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى رحالكم لولا ا ل ه ج ر ة لكنت م ر أ ا من ا ل أ ن ص ا ر الناس دثار و ا ل أ ن ص ا ر شعار اللهم ارحم ا ل أ ن ص ا ر اللهم ارحم ا ل أ ن ص ا ر فبكى ا ل أ ن ص ا ر جميعا وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا آ ه لو كنت موجودا يا حسان يوم فتح م ك ة حطمت ا ل أ ص ن ا م ورفعت ر ا ي ة التوحيد وجلست ت ح ت ط و ا غ ي ت قريش مستسلمين قلت لهم ما تظنون أ ن ي فاعل بكم وهم الذين طردوني من أ ح ب البقاع إ ل ي من م ك ة آ ذ و ن ي أ ب ع د و ن ي قاتلوني عذبوا اصحابي و أ ت ب ا ع ي بلال وعمار وياسر و س م ي ة وخباب وخبيب فهل يا ترى فهل يا ترى أ ن ي س أ ن ت ق م منهم يا حسان لا قالوا خيرا أ خ كريم وابن أ خ كريم قلت اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء لقد بعثني الله جل وعلا إ ل ي ه م حليما رحيما كريما وكم م ر ة اقتتل الناس من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر فكنت أ ه د ئ ه م و أ ع و د بهم إ ل ى ما هو أ ع ظ م لقد لقيت ما لم يلقاه أ ح د غيري يا حسان وها أ ن ا ا ل آ ن في ج ن ة الرحمن أ ت ق ل ب بين الجنان في أ ح ض ا ن حور حسان أ ر أ ي ت يا حسان الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ما أ ج م ل ه ا من كلمات تخرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله, والله يتمنى حسان ا ل آ ن أ ن ينفق كل ما يملك ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ي في الله أ س أ ل ك بالله هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب نعم إ ذ ن أ ي ن البر بالوالدين أ ي ن ص ل ة ا ل أ ر ح ا م أ ي ن الرفق بالفقراء والمساكين أ ي ن ا ل م ح ا ف ظ ة على الصلوات في المساجد أ ي ن ا ل إ ح س ا ن إ ل ى ا ل أ ي ت ا م أ ي ن الصيام في النهار الشديد الحر أ ي ن الركعات التي تخفيها عن الناس بالليل فتناجي مولاك فيها أ ي ن الدموع ب ا ل أ س ح ا ر أ ي ن م ع ا م ل ة الناس م ع ا م ل ة ح س ن ة أ ي ن أ ن ت من تذكر الموت والحشر والصراط ترى هل تتمنى أ ن تكون مثل حسان هل ترجو أ ن تحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ن عليك أ ن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم م ح ب ة ع م ل ي ة و أ ن ت أ خ ت ي أ س أ ل ك بالله إ ن كنت تريدين ا ل ج ن ة إ ن كنت تريدين الفوز و ا ل س ع ا د ة هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب نعم إ ذ ن أ ي ن أ ن ت من التمسك بالحجاب الشرعي أ ي ن أ ن ت من غض البصر أ ي ن أ ن ت من ترك ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والوقوع في ا ل أ ع ر ا ض أ ي ن أ ن ت من م ع ا ش ر ة زوجك بالمعروف أ ي ن أ ن ت من ت ر ب ي ة أ و ل ا د ك أ ي ن أ ن ت من تضييع الصلوات و ا ل أ و ق ا ت أ ي ن أ ن ت من ص ي ا ن ة عرضك وحفاظك على شرفك أ ي ن أ ن ت من السنن والنوافل هل نسيت من أ ن ت يا أ خ ي ت ي انت ح ف ي د ة ع ا ئ ش ة و ر ب ي ب ة ح ف ص ة و أ م س ل م ة ماذا يا أ خ ي ت ي لو خسرت السباق ماذا إ ذ ا لم تفوزي بالرهان ترين من بعيد قصور ا ل ج ن ة البيضاء تلوح في ا ل أ ف ق و أ ن ت مازلت على الصراط تمشين ببطء شديد والنار تغلي من تحتك ترى لو س أ ل ت نفسك وقتها هل ستنفعك ا ل أ ف ل ا م والكليبات والمسرحيات والسهرات هل سينفعك القيل والقال والتقصير في الطاعات عودي يا أ خ ت اليوم عودي حتى إ ذ ا ما جئت يوم ا ل ق ي ا م ة وقلت إ ن ي أ ح ب ه صلى الله عليه وسلم قربت من م ك ا ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت في د ر ج ة أ م ه ا ت المؤمنين رضي الله عنهن يا شباب ا ل إ س ل ا م يا شباب ا ل إ س ل ا م ويا فتيات ا ل إ س ل ا م نريدها اليوم ك ل م ة و ا ح د ة بصدق إني ي أحبك اني رسول الله إ أ ح ب ك يا رسول الله رددها وردديها ا خ ت و ا ل ن ب ذ ل كل ما في وسعنا لتكون كلمتنا لتكون محبتنا م ح ب ة ح ق ي ق ي ة ص ا د ق ة لكي يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى وقفوا معي و ق ف ة مع هذا الكنز العظيم اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ِ لكم ذنوبكم يا الله يا الله يعني فقط كي يغفر الله لنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم عجيب والله بل ز ي ا د ة على ذلك يحبنا الله سبحانه وتعالى يحبنا ونحن المقصرون يحبنا ونحن المذنبون نعم صدق الله جل وعلا من هذه ا ل ل ح ظ ة إ ذ ن من هذه ا ل ل ح ظ ة نقول يا رب اشهد أ ن ن ا سنتبع س ن ة و ط ر ي ق ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والله لن نميل عنها أ ب د ا ولن نحيد عنها أ ب د ا يا رب اشهد أ ن ن ا سنظل على ا ل ط ا ع ة و ا ل إ ي م ا ن حتى نلقاك يا كل مفرط في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عد حتى يحبك الله ورسوله يا كل عاص لله عد حتى يحبك الله ورسوله يا من تحلق لحيتك يا من تطيل ثوبك يا من تعق أ ب ا ك و أ م ك يا من تفرطين في حجابك يا من تقصرين في حق زوجك عودوا جميعا إ ل ى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم عودوا حتى يحبكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كسفت شموس الكون عند رحيلكم لكن في وسط الصدور ضياؤكم ومضيت نحو رفيقك ا ل أ ع ل ى الذي بك أ خ ر ج الحيران من تلك الظلم ورحلت للفردوس أ ع ظ م منزل فبكاك منزل ط ي ب ة وكذا الحرم أ ن ت لفقدك م ك ة وشعابها ورثاك زمزم ل و ع ة والملتزم وبلال ما عاد ا ل أ ذ ا ن يزفه حزنت م آ ذ ن ه وحاصره ا ل أ ل م وهناك في أ ر ض ا ل م د ي ن ة أ ط ف ئ ت م ش ك ا ت نور تهتدي منها ا ل أ م م و ش ك ا ل ص ح ا ب ة فقد خير معلم كانت حروف حديثه تروي النهم سالت نفوس القوم قبل عيونهم وعلى الوجوه سحاب حزن مدله م و أ ن ا هنا من بين أ ح ر ف ريشتي أ ط و ي القرون و أ ن ق ش الماضي ا ل أ ش م رحل الرسول فليتني كنت الفدا أ ر د ى ل ي ح ي ا من يقود إ ل ى ا ل ق م ن روحي ولحمي والجوارح كلها تشتاق أ ن تلقاك في دار الكرم إ ن ي لاعجز أ ن أ ص و غ مشاعري فنبينا لا ليس يوفيه الكلم لا ليست فيك الدموع و إ ن بكت عيني و إ ن سحت مكان الدمع دم صلى عليك الله ما طلع ا ل ض ي ا وعليك سلم ما ش د ا طير النغم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك العلى الا يخرج أ ح د معنا من هذا المكان ومن هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ل ا وقد غفرت له ذنوبه اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ن س أ ل ك أ ن تجعلنا متبعين ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب اجعلنا ممن أ ح ب النبي صلى الله عليه وسلم يا رب اجعلنا ممن ترجم هذه ا ل م ح ب ة إ ل ى واقع عملي なので、 يا رب كل عاص م بيننا كل مقصر بيننا كل مذنب بيننا كل مفرط بيننا ن س أ ل ك أ ن تتوب عليه ا ل ل ي ل ة ن س أ ل ك أ ن تغفر له ا ل ل ي ل ة ن س أ ل ك أ ن يرجع إ ل ى بيته نقيا طاهرا من الذنوب و ا ل آ ث ا م يا رب كل ف ت ا ة بيننا ا ل آ ن كل أ خ ت تسمعنا ا ل آ ن كل ا م ر أ ة حضرت ا ل م ح ا ض ر ة اليوم ن س أ ل ك أ ن تتوب عليها ن س أ ل ك أ ن تحبب إ ل ي ه ا ا ل إ ي م ا ن و أ ن تزينه في ق و ب ن ا وأن تكره إ ل يا ه م م ج ي ع ا ل ك ف رب والفسوق والعصيان وأن تجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم تجعلهم من ا ا ا مقتديات واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين يا ل على كل ص ح ب رب ي شيء قدير ت من ومن إنك خذ بنواصينا إ ل ى ا ل ج ن ة يا رب خذ بنواصينا إ ل ى التقوى يا رب خذ بنواصينا إ ل ى ا ل ط ا ع ة يا رب خذ بنواصينا إ ل ى ما يرضيك يا رب يا رب اعنا على ما يرضيك ارض عنا, عنا يا رب الحقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا من أ ه ل الفردوس ا ل أ ع ل ى في ا ل ج ن ة اجعلنا من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في ا ل ج ن ة إ ن ك على كل شيء قدير اللهم عجل بنصر ل ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ ق ر اعيننا جميعا ب ع و د ة المسجد ا ل أ ق ص ى سالما غانما إ ل ى ح و ز ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ارزقنا فيه ص ل ا ة قبل الممات اللهم هذا الدعاء ومنك ا ل إ ج ا ب ة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن